قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون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 قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في القرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه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 ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بِمَا علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإننا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو الغليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم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 إنه من يتقوى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تَرْضَاهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَفَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ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 لَمَّ دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبَا وَيْهِ وَقَالَ دُخُلُ مِصرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِينٌ وَرَفَعَ أَبَا وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوْهُ لَهُ سُجَدًا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 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حَرَصْتَ بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين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 ما كان حديثي يُفترا ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ما كان حديثي يُفترا ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم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 كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم ترقلون وهو الذي مَدَّ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ومن ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميع ومثله معه لفتدو به أولئك لهم سوء الحساب ومؤاهم جهنم وبأس المهد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُزِلَ إلَيْكَ من رَبِّكَ الحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى